من تديات وهج النخبة قصيدة قضيه وموضوع مدري علي أتباب تفسير الأوضاع اللي تشعب من قضيه وموضوع مدري علي أتباب تفسير الأوضاع اللي تشعب من قضيه موضوع ما جعل كيفي زماني ولا طاع يبغي يخلي وصل أحباب مقطوع يا وقتنا حالي عتت فيها الاوجاع جرحك وانا صدري من العام مطبوع وانا وفي العهد والشوق نباع على الغرى شعري من الروح مدفوع ونقل بي والشاهد الله ملتاع صد الأحبة يدمي الروح ويلوع يبوعيون عيون دعج كسلات ووساع والشعر ضي باجن على الكتف منسوع عليك من مسك الأحاسيس ذعذع على مقام الود والعشق مرفوع قرفك ترى خلك من الوقت مرتاح ارفق ترى خلك من الوقت مرتاع واعطني الوصل لا تترك القلب مفجوع والله والله ماني يغل الروح كطاع ولاني لقي منوف الحب منزوع انا دعاني لك مود لهباء عنوانها شاريك هشاريك غير مبيوع مع غيركم لا يمكن القلب ينصاع يعني عن الباقين يا زين ممنوع صافي سريره لك على كل الأطباع ضاميك انا عطني من الوصل قرطوع هذا خبر حالي من القلب يندا وصل الاحب هي روح سلامتكم تطيب انحاء في